يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ يُجْزَ بِهِ وَإِنْ كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِيدًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إن كنت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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إني وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي كُنْتُ أُخَافُ فِتْنَتَهُ فَقَدْ جَعَلَهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَعَسَى